انه عائد إلى تلك الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح والمعنى ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن بعدهم لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل لئلا نفعل بهم مثل ما فعلنا بقوم نوح وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالى بقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وقوله تعالى فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وقال بعض العلماء الضمير في قوله تركناها عائد إلى السفينة وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كتابه كقوله جل وعلا فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وقوله تعالى وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قد قدمنا ايضاحه في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها وقوله تعالى انا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر قدمنا ايضا الآيات الموضحة له وكلام أهل العلم في يوم النحس المستمر في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات الآية قوله تعالى فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه الآية وقوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا الآية قد قدمنا الآيات الموضحة لهما في الكلام على قول الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقوله تعالى االقي الذكر عليه من بيننا بل هم في شك من ذكري الآية قوله تعالى انا مرسل الناقه فتنة لهم قوله مرسل الناقة أي مخرجوها من الهضبة فتنة لهم أي ابتلاء واختبارا وهو مفعول من أجله لأنه مقترح على صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إخراج ناقة من صخرة وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح وفتنة لهم أي ابتلاء واختبارا وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح عليه السلام من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه والمفسرون يقولون إنهم قالوا له إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عشرا اتبعناك وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم تلك الناقة امتحانا واختبارا وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه التي هي الناقة بسوء أهلكهم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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم وقد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستعصر بين ذلك في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم إلى قوله فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين وقوله تعالى فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب وقوله جل وعلا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقد اوضحنا هذا غايه الايضاح في سوره فصلت في الكلام على قوله تعالى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر أي أخبر يا صالح ثمود أن الماء وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة قسمة بينهم فيوم للناقة ويوم لثمود فقوله بينهم أي بين الناقة وثمود وغلب العقلاء على الناقة كل شرب محتضر اي يحضره صاحبه فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آية أخرى وهي قول الله جل وعلا في الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لئلا يتعرضوا له في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسيكون بعده بيننا لقاء آخر بإذن الله آملا أن نلقاكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته